الدرس الثاني الإنترنت واحد الإنترنت يستخدم الإنترنت من قبل أكثر من مليار شخص في كل أنحاء العالم حسب الإحصائيات يزداد هذا العدد بسرعة هائلة يوما بعد يوم في عام 1994 كان عدد المواقع على الإنترنت لا يتجاوز 500 موقع أما اليوم فيتجاوز عددها الملايين لقد غير الإنترنت طريقة حياتنا وعملنا ومن المتوقع أن يتزايد التفاعل أكثر فأكثر بين مواقع الإنترنت والمستخدمين في المستقبل القريب لم يخترع الإنترنت في وقت مبكر من التاريخ الحديث لكنه دخل حياتنا بسرعة هائلة وإليك بعض الإحصائيات عن استخدام الإنترنت حسب معطيات النصف الأول من عام 2011